وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروا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 تَمِينًا صَادِقِ قَالَتْ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فاعقوها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لا آيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له اللازيز الرحيب